يا إله العالمين حنيني دائم النقلب شاكين علي سال دمعي يا إلهي ولو ما كان دم عسير دم عسير قربتنا جواني ران القلب شاك علي سال دمعي يا إلهي وله لا غربتي ما كان دمعي يسين دمعي ولا ولكل حنيم دار وقلب شاكين علي سال دمائه وله لا وربا ما ك. wa has daqat fanaddu Let's yeah. ولولا لا غربتي ما كان دمعي يسير